جميل اول طيب نسمع من حضراتكم ما موضوع علم التجويد انا حاول ولا انتم لا انا قلت ولا كده ما ينفعش تحاول مرتين كده هنتصافص مرتين لا ما احنا مقرر نذاكر بقى دي اللي قلت خلناها. عشان نسمعكم نشوف الكلام بتاعنا نفع معكم ولا لا صحيح الله يفتح عليه البحث في الكلمات القرآنية من حيث الأداء والتلاوة الصحيحة عفى الله عنك وجزاك خيرا طيب ما ثمرة علم التجويد ايوه صود اللسان من اللحن طيب يا مولانا الشيخ اللحن معناه في اللغه الميل عن عن الصواب الله يفتح عليك ايوه سمعونا كده عشان نعرف يعني يعني كده الميل عن الصواب صحيح كده هو ده هو شرح مرشد الصراحه اللحن ده متعلق بالشريعة واش بيع كذا طيب وشرعا ينقسم اي الى قسمين لحن جلي ولحن جميل خالص فالحين يقول لك الكلام منألة الكلام منألة يعني مناقلة يعني مناقشة انا وانت اندردش محاورة انا اتكلم لواحدي من منفعش لازم اسمع صوتكم عشان اقتنس طيب ياسمي يقول لك اللحن الجالي بقاله هو ايه ايوا ما ينخل باللغة صحيح ويدركه الايه العامة علماء التجويد والقراءات والنحو يعني كرفع المنصوب نصب المرفوع ابدال حرف بحرف وكل ما يخل بقواعد اللغة لحن جلي الكل يعرفه هذا اللحن حكمه ايه في الشرع تحريم قولا واحدا طيب اللحن الخفيف اللحن الخفيف الله يفتح عليكم جميل جدا بيت, بيت علماءه الحمد بالله والله نشاء الله يخل باللغض هنا المعنى كفرق الغنة وقصر الممدود وكل ما يتعلق بأحكام التلاوة لذلك سمي خفيا لأنه لا يدريه إلا علماء التجويد والقراءات طيب هذا اللحن حكمه في الإسلام قولان أي الله قول يقول أنه مكروه كراها تحريمية لأنه لم يخل بالمعنى ولأنه أقل من الجلي لكن الجمهور يرى أنه حرام لأنه وإن كان غير مخل بالمعنى إلا أنه أخلى بكيفية إنزال القرآن القرآن الكريم أنزل مرتلا هكذا مؤال طبعا أنه حرام من وجوه أولا أن القرآن أنزل هكذا ثانيا أنه عباده متعبت به والعبادة لا تكون مقبولة إلا إذا كانت صحيحة صحيح وأننا أن القول بكراهته يسوي بينه من القراءة الصحيحة ما نجودش بقى خلاص هنجود ليه حرام. طيب خير المرة جانا نتكلم بقى عن واضع التجويد وفضله وبيان حكم الإسلام في العمل به وتحصيل قواعده ان شاء الله المرة جانا نتكلم فيه طيب درس الليلة في اين جميل صحيح الله يفتح عليكم جميل جدا الدرس الرابع ان شاء الله عرف الغنة لغة واصطلاح الغنة معناها لغة صوت يخرج من الخيشوم والخيشوم أعلى الأنف لأن عندنا خيشوم وأرنبة الخيشوم أعلى الأنف والأرنبة الخرطوم ده المزدلة هذا اسمه أرنبة لما الغنة معناها في اللغة صوت بالخيشوم يعني لا علاقة بالنوم ولا بالنوم ولا أي حرف يعني هقول أنا أغلق فمي وأقول كده هذه غنى لغوية فاصطلاحا صوت لذيذ صوت لذيذ مركب في النون والميم مركب مركب في النون والميم لأن الغنى صفة ليس حرف الغنى صفة ولا تكون إلا في النون والميم ومعنى صوت لذيذ يعني صوت له رنة فلأن أن لكن أي حرف آخر بأن نقول فقل نضرب بعصاك اضرب بإضغام لكن لا غن مفيش ذبذبة فهذه الرنة وهذه الذبذبة وهذا الصوت اللذيذ لا يكون إلا في النون والمين يبقى الغنى لغة يعني حاجة عامة كذا أي إنسان يغلق فمه ويحدث صوت هذه غنى لكن عندي تجويد ذا لكنون مين طيب ما مقدار الغنى حركتان جميل الغنى مقدارها حركتان يعني سوف القرآن يعلمنا يعلمنا الامتفال أنا نأخذ من أحكام التجويد دي شريعة يعني الغنة امتفال ونسمع الكلام واتباع يعني حركتان لا أقل ولا أكثر التزام طيب يا سيد ما مقدار الحركة الحركة مقدارها بارك الله فيكم أسمعكم الله خيرا قبض الإصبع أو بسط مشواء أو لو قلنا بسط يقول اتنين حركة لا القبض حركة والبسط حركة صحيح طيب ما مراتب الغنة الغنة مراتبها ثلاث أعلاها في النوم المشددة والمين المشددة نحو إن لكن ولم اعلم ارتد ل قال, قال لملازمتها لملازمتها في النون والم وصلا ووقفا يعني هقول مثلا ولا جنم اصلي كده ولا جان ولكن الله سلم ولكن ثم ثم يبقى الملازمة تطيني أعلى مرتبة في الغنة طيب وأوسطها في الإضغار أوسطها في الإضغار لملازمتها وصلا ومرافقتها ومفارقتها وقفا بالإضغار يعني هنا تجديد بقى فرعي فرعي ولكم ما كسبتم ولكم تجديد فرعي لأن ناتج عن إضغام لكن التالي كان أصلي في النون والميم ذاتهما يبقى هنا عشان هنا الغنة ملازمة مفارقة فقدت, فقدت مرتبة بقت في التانية في التانية للملازمة والمفارقة وأبناها في الإغفاء في الإغفاء لأن الإغفاء غنى بلا تشديد بلا تشديد من سيئاتكم ويلحق به الإقلاب لأن الإقلاب برضو الإغفاء شفى من من بعد والحاصل بقى والحاصل ان النون والميم اذا كان تشديدهما اصليا فالغنه اعلى المراتب اعلى مراتب الغنه او فهذه اعلى مراتب الغنه طيب وإذا كان التشديد من أجل الإضغام فهي أوسط المراتب وعنا بلا تشديد فهي أدنى المراتب سؤال يقول بين حكم الميم والنون المشددتين والنون المشددتين تشديد بنقول علمنا ان التشديد قسمان تشديد اصلي في النون والميم وتشديد فرعي من أجل الإضغاء فالنون المشددة نحو ثم ولما وكذا النون المشددة نحو لكن إن حرف ونخذ بالنا من الكلام ده شوية حرف أغن أغن مشدد متصل حرف أغن مشدد متصل فهو أغن فهو أغن لأنه أو لأنها أعلى مراتب الغنة نعم لنا ما مثلا شخصان متصفان بصفة ومستويان في هذه الصفة نقول هذان عالمان كريمان تقياً في تساوف الصف لكن إذا فاق أحدهم الآخر فرقنا وقلنا هذا عالم وذاك أعلم وحسن وأحسن وكريم وأكرم حتى في القبح سيء وأسوأ وظالم وأظلم وقبيح وأقبح من أفعل التفضيل أنا عندي الإضغام فيه غنة والإقلاب فيه غنة والإغفاء فيه غنة ولكن النون المشددة والميم المشددة أعلى مراتب الغن يبقى حرف أغن بقى ليس حرف غن أغن لأنه أخذ ميزة عن الإضغام والإقلاب والإغفاء الإضغام بقى حال الوقف لا يوجد وكذلك الإقلاب والإغفاء أمور مسببة غنة مسببة لكن النون المشددة والميم المشددة الغنة فيهما ليست مسببة أصلي أصلي يبقى أعلى مرتب يبقى حرف أغن مشدد متصل متصل يعني إيه التشديد أصلي لكن لو كان الغنة الميم والنون من أجل الإضغام يعني لن برحى ولكم ما كسبتم يبقى حرف غنة مش أغلب حرف غنة مشدد منفصل علشان نفرق بالاتنين منفصل والعلماء ذكروا لهذين القسمين اثني عشر قسما اثني عشر قسما ستة في النون وستة في المين وذلك ان النون المتحركة بعد الساكنه انا عندي ضم بقى هيبقى النون ساكنه وبعدها نون اا فتحه كسره ضمه متحرك. النون التي بعد النون الساكنه تكون مفتوحه نحو لن برحا او مضمومه ولن نشرك أو مكسورة من نعمة ثلاثة طيب وكذلك المين عندما المتصل النون المتصلة المشددة نحو إن ولا جان إني مشددة المتصلة دي تلاتة فتحة كسرة ضمة والمنفصلة وفضة لا تلاتة بعد اللون السكنة فيه تلاتة فتحة ضم كسر ستة كده وكذلك الميم المشددة مفتوحة نحن لما مضمومة نحن وأمه مكسورة نحن فلأمه وكذلك الميم التي بعد الميم الساكنه تكون مفتوحه مفتوحه ولكم ما كسبتم مضمومه نحو فهل آت من تهون نحو وما بكل من والحاصل أن المين المشددة وكذلك المين إذا كان تشديدهما أصليا فالحب حرف أغن مشدد متصل وإذا كان تشديدهما فرعيا من أجل الإضغام فهو حرف غنة مشدد منفصل طبعا منقول الأبيات تحفى والناشر تحفى ومشدد نون فصل قال الناظم قال ساحل التحفة وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بذا نعم وغن ميما ثم نونا شددا وسم كل حرف غنه بدا الدرس الخامس بقى في احوال الميم الساكنه وبيان احكامها في احوال ميم الساكنة وبيان احكامها الميم الساكنة السوال يقول اذكر احوال الميم الساكنة اذكر احوال الميم الساكنة الميم الساكنة الشأنها الشأن النون الساكنة وأي حرف هجائي ساكن فهي من بنية الكلمة وأصلها فتكون في الأسماء والأفعال والحروف قد تكون في وسط الكلمه نخر ممطرنا تنفرون انقصوا وفي اخرها نحوًا و أم و أم همز وتثبت في وتثبت وتثبت في الوصل والوقف والوقف في الوقف والوصل والوقف والخط كتابه يعني ولا يكون, ولا يكون بعدها حرف من حروف المد لا يكون بعدها الف وخلاص لا يكون بعدها الف الف لينه كما قال صاحب التقفه والميم ان تسكن تجي قبل الهج لا الف لينه لذ الحجا الالف الساكنه لازم يكون بعد قبلها متحرك ما نا ساكنان يعني وقول الشيخ يعني لذي الحجة نردنا أن نعلق على هذه الكلمة لذي الحجة أي لصاحب العق السليم لأن العق له أسماء كثيرة وكما قالوا أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى إذا كان مسمى لأسماء كثيرة يبا هذا شرف له يعني عندك العقل مثلا سمي عقلا سمي عقلا لأنه يعقل صاحبه عن الرذائل يرفع صاحبه ذلك الإنسان البعيد يعني مش معانا السفيه سفيه يعني صليصة لسان وحش ينفأ كلام وحش فالعقل يعقل صاحبه وين الحجى يعني صاحبه يحاج به ويدافع به عن الحق حجة وسمي العقل أيضا لب فاتق الله يا أولي الألباب لب الإنسان عقله وما كرم الإنسان إلا بعقله وجاء في الأثر أنه لما غلق الله العقل غاطبه ليعرفه وظيفته فقال له أقبل فأقبل ثم قال أذبر فأذبر عرف وظيفته يسمع الكلام تعالف يجي روح خلاص مشي عرف وظيفته أنه يفهم الفه فقال عز وجل وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أكرم علي منك ما خلقت خلقا أكرم علي منك فبك أعطي وبك آخذ وبك أثيب وبك أعاقب العقل لب الإنسان كالثمرة لا تعطي حلاوتها إلا إذا كان لها لب و ثمي ريض العق ثمي الجنان الجنان لأنه مستور ولا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل المهم يسأل يقول اذكر أحكام الميم الساكنة الميم الساكنة أحكامها ثلاثة وهي الإخفاء والإضغام والإضغار الغار عشان عشان واخد حروف كتير يعني طيب وقد سبق بيان تعريف كل منها في أحكام النون الساكنة والتنوين متى تغفى الميم الساكنة قال الشيخ في التحفة هناك قال أحكامها ثلاثة لمن ضبط إغفاء إضغام وإظهار فقط إنها الفشكلات لذلك أخرت عن النون النون لها أربعة أحكام لكن هذه ثلاثة أخرت عنها متى تخفى الميم الساكنة بنقول تخفى الميم الساكنة عند التقائها بالباء التقائها بالباء ويسمى اخفاءا شفويا لان الميم والباء متجانسان شفويتان هواتعا والاخفاء الشفوي له صورة واحدة له صورة واحدة لان الباء لا تلتقي بالميم إلا من كلمتين نح وهم بأمره وهم بأمره أم به جنة السؤال متى تضغم الميم الساكنة يضغم الميم الساكنة إذا كان بعدها ميم ويسمى إضغام إضغام مثلين صغير مثلين صغير لأنهما, لأنهما اتحدى في المخرج والصفة مثلان اتحدى في المخرج والصفة صغير لسكون الاول وتحرك الثال وحيث قد علمنا ان الاضغام لا يكون الا من كلمتين فيكون هذا الإضغام له صورة واحدة له صورة واحدة نح ولكم ما كسبتم السؤال متى تظهر الميم الساكنة تظهر الميم الساكنة إذا كان بعدها حرف سوى الباء والميم حيث تغفى في الباء وتغفى في الباء وتضغم في الميم فإذا أتى حرف سوى الباء والميم بعد الميم الساكنة بعد سوى بعد الميم الساكنة سوى الباء والميم أظهرت منه وسمي إظهاراً شفوياً لأن الحكم منعقد على الميم الشفوية فتكون حروف الإظهار ستة و حرفا وهذا الاظهار له 4 اربع و40 صوره 40 هناك ثمانية أحرف ثمانية أحرف لا تأتي بعد المين إلا من كلمتين وقد جمعت هذه الأحرف في أوائل هذه الكلمات في أوائل هذه الكلمات صل ص ل صل ذا صل ذا نعم تفضل صل, صل, صل, صل ذا غرام صل ذا غرام قلب فيك جنونه جنونه غصمي ظلوم صل ذا قلب فيك جنونه غصمي ظلوم وهي الصد والذال والغين والقواف والفاء والجين والخاء والضاء هذه الحروف لا تأتي بعد الميم الساكمة إلا من كلمتين وياق الحروف الثمانية عشر تأتي بعد الميم الساكنة من كلمة ومن كلمتين يبقى عندنا أربعة بانصر تنبيه. تنبيه في آخر الباب درس اعلم أن علماء التجويد والقراءات حذروا حذروا من اغفاء الميم الساكنة طبعا نعزل الابيات نكتبعها بعدين مش مشكلة من اغفاء, من اغفاء الميم الساكنة في الفاء نحوهم فيها لتقاربهما كما حذروا من اخفائها في الواو نحن آباؤكم وأبناؤكم لتجانسهما واتحادهما من حيث المخرج لأن إغفاء الميم في الفاء والواو يفقدها بعض صفاتها ويفقدها مخرجها الصحيح قال الناظم في التحفة فالأول الإخفاء عند الباء فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفرية للقراء والثاني إضغام بمثلها أتى وسمي إضغاما صغيرا يا فتا والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية واحذر لدى واو وفا أن تختفي لقربها والاتحاد في عرفي اي لقربها من الفاء واتحادها مع الواو الدرس القادم ان شاء الله هيكون عن آه احوال اللام الشاكه احوال اللام